يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابقوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو له لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم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 فَحَكَمْ بَيْنَهُمْ او اعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وكيف يحكمونك وعِندَ التَّوْرَاةِ فيها حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا هُمْ إنا أنزلنا الدوراة فيها هدى ونور يحفظ بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون, والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تقشون الناس واقشون ولا تشتهو بأيات ثمر القيله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُؤَلَاءَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْكُذُنَ بِالْكُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ خِصَاصٍ فَمَنْ تَصَتَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْفُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ طفينا على ذرٍّ بعيسى مريم مصدقًا لما بين يديه من الدورات وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصداقًا لما بين يديه من الدورات ورده وموعودًا للمتقين وليكم أهل الإنجيل من وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا إِكَامَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبِيَتَابَ بِالْحَبْطِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَأْيِهِمْ الْبِيَتَابُ وَمُهِيَمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ما جاء من الحرق لكل جعل لكم شرته ومنها ذا ولو شاء الله لجعلكم أمداه واحدة ولكن ولكن ليبلّون فيما آتاكم فاستبخ الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما أنتم فيه تختلفون وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن عن بعض ما أنزل الله إليك فإن توليك لو فعلن أنما يريد الله أن يصفهم ببعض بنو بهم وإن كثير من الناس لفاسقون أَفَأَحْكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُونُ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا بِقَلْمٍ يُقِنُونَ